يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته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 وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم آنس وحشتنا في القبور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 ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالإحسان إحساناً وبالسيئات عفوا وغفران حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وبجودك ونضوانك واثقين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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا وارحامنا واصحابنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أميرنا الوالد برحمتك يا أرحم الراحمين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 ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا من لا يفيد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا ويأكرم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مدّدنا أيدينا فلا تولنا الحرمان يا رب العالمين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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد